ونسي ما قدمت يداه ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أظلم أي أكثر ظلما لنفسه ممن ذكر أي وعظ بآيات ربه وهي هذا القرآن العظيم فأعرض عنها أي تولى وصد عنها وإنما قلنا إن المراد بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الآيات في قوله أن يفقهوه أي القرآن المعبر عنه بالآيات ويحتمل شمول الآيات للقرآن وغيره ويكون الضمير في قوله ان يفقهوه اي ما ذكر من الايات كقول رؤبه فيها خطوط من سواد وبلق كانه في الجلد توليع البهق ونظير ذلك في القران قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أي ذلك الذي ذكر من الفارض والبكر ونظيره من كلام العرب قول ابن الزبعرى إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل أي كلا ذلك المذكور من خير وشر وقد قدمنا إيضاح هذا وقوله ونسي ما قدمت يداه أي من المعاصي والكفر مع أن الله لم ينسه بل هو محصيه عليه ومجازيه به كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد وقال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقال تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال بعض العلماء في قوله ونسي ما قدمت يداه أي تركه عمدا ولم يتب منه وبه صدر القرطبي رحمه الله تعالى وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم قد زاد عليه في مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكرة فمن نتائجه السيئة ما ذكره هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلما ومن نتائجه السيئة جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق وعدم الاهتداء أبدا كما قال هنا مبينا بعض ما ينشأ عنه من العواقب السيئة إِنَّا جعلنا على قلوبهم أَكِنَّةً ان يفقهوه وفي آذَانِهِمْ وقرا وان تدعهم إِلَى الهدى فلن يهتدوا إِذًا أَبَدًا ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التَّذْكِرَةِ كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومنها كون المعرض كالحمار كما قال تعالى فما لهم عن التذكره معرضين كأنهم حمر مستنفره الآية ومنها الإنذار بصائقة مثل صاعقة عاد وثمود كما قال تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود الآية ومنها المعيشة الضنك والعمى كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومنها سلكه العذاب الصعد كما قال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومنها تقييد القرناء من الشياطين كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين إلى غير ذلك من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله جل وعلا وقد أمر تعالى في موضع آخر بالاعراض عن المتولي عن ذكره القاصر نظره على الحياة الدنيا وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم فلا علم عنده بما ينفعه في معاده وذلك في قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم وقد نهى جل وعلا عن طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه في قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كما تقدم ايضاحه وقوله في هذه الآية ما قدمت يداه أي ما قدم من أعمال الكفر ونسب التقديم إلى خصوص اليد لأن اليد أكثر مزاولة للأعمال من غيرها من الأعضاء فنسبت الأعمال إليها على عادة العرب في كلامهم وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس باليد كالكفر باللسان والقلب وغير ذلك من الأعمال التي لا تزاول باليد كالزنا وقد بينا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وجه الجمع بين قوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه الآية وقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ونحو ذلك من الآيات وأشهر أوجه الجمع في ذلك وجهان أحدهما أن كل من قال الله فيه ومن أظلم ممن فعل كذا لا أحد أظلم من واحد منهم وإذن فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضا فلا إشكال في كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه والثاني أن صلة الموصول تعين كل واحد في محله وعليه فالمعنى في قوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وفي قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا اي لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا وهكذا والأول أولى لأنه جار على ظاهر القرآن ولا اشكال فيه وممن اختاره أبو حيان في البحر أيها المستمع الكريم ندع تفسير بقية الآية للقائنا القادم إن شاء الله آملا أن يتجدد بنا وبكم اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته